وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي الرِّزْقِ هُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ Afabin nirmatillahi yajhadın